قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبنا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد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 يا إبراهيم أعرِض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسولنا لوط سئبهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب